وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَا يَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ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 قال فهبط منها فما يكون لك أنت تكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. قال فهبط منها فما يكون لك أنت تكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين.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 فَأَسْوَسَرَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبِذِيرَهُمَا مَا هُوَ لِعَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ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 صحيحين بدا بغرور بدا لهما بغرور فلما ذاق الشجر بدت لهما سوءاتهما وقفا يخصفان عليهما من ورق الجنة أَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَلَتَّ لَهُمَا مَا سَوْءَآتَهُمَا وَطَفِقَا يَخِصْتَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ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 يُفَسُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يُفَسُّونَ عَلَيْكُمْ أَهْكِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ودخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة اللعنت أختها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 راهم لأولاهم ربنا هؤلاء أظلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت 112 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تكسبون 114 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تكسبون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 وناذى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وناذى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم.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 ونَقَرِّجَنَّهُم بِكِتَابٍ فَأَصَلَّنَّهُ وَلَا عِلْمٌ مُدَامٌ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَالْيَوْمَ ظُرُونَ إلَّا تَأُوِيلَ هَالْيَوْمَ ظُرُونَ إلَّا تَأُوِيلَ يَوْمَ يَأْتِيَهُمْ مَنْ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 اَسَئَلْ قَوْلَنَا أَمْ نَرُدُّ فَنَمْنَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَرْخَسٌ أَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قَرْخَسٌ أَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 لا لناك في سفهه وان لا لناك من الكاربي قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين انا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول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 ولوطا إذ قول لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس نابياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى يأتيهم بأس نابياتا وهم نائمون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 تلك القرآن قص عليك من أمبائها تلك القرآن قص عليك من أمبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقَيِّمُوا بَيْنَ مَسَاوَنِهَا أَلَا إِنَّ مَقَائِرَهُمْ مِنْ دَوَاللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ مَقَائِرَهُمْ مِنْ دَوَاللهِ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 والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليه مكتوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات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 وَإِيَّاْ رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْ بِهَا وَإِيَّاْ رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْ بِهَا وَإِيَّاْ رُو سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَخْذُهُ سَبِيلًا وَإِيَّاْ رُو سَبِيلَ الْغَيْيَةِ يَتَخْذُهُ سَبِيلًا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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في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 قُل يا اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ 10. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 11.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 وَقَطَّعْنَا الْهُدُثَ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إذ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 وَمَا هُمْ لَمُونَ وَرِيكَ كَنُ أَمْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ أِذِنَ لَهُمْ سَكُنُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ وَإِن تِلَهُ لَهُ سَكَنُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَيَأْكُلُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشْتَهُونَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُؤْتُونَ الضَّيْفَ وَيَقُولُونَ حِطَّةٌ وَدْخُلُ الْبَابِ سُجَّدًا نَّفِلَ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, فنزيد المحسنين.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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أَلاَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَلاَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى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 أدعوهم إلى الهدى لا يتبعون سواً عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون سواً عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون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 ودِلْفَ وَفْهُ بِاللُغْفِ وَآلِ الضَّعْنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنْزَغْ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِنْ مَا يَنْزَغْ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون